لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا بالرزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل الخمط ذواتي أكل الخمط وأثل وشيء ك جزئ لهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرآن ظاهرته وقدرنا فيها السير سير فيها ليلا وأياما آمين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق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 نعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذي لزعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض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 تسألون عن ما أجرمنا ولا نسأل عن ما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً بشيرا ولذيرا بشير ولذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم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 ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أن لكم مؤمنين وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا ألحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل الليل والنيل اهَرِذْ تَاْمُرُونَ لَا اذْ تَاْمُرُونَ نَا ان نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادَا وَأَسْرٌ نَدَامَةٌ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله أكبر